موسوعه النابلسي ر ل ر ح م ا للعلوم ن إياك الاسلاميه ا ل ت ي صراط ا غير ل ر ض و م ع ل الله <تصفيق> موسوعه النابلسي ن للعلوم الاسلاميه ن ن ولئن َ س َ أ َ ل ْ ت َ ه ُ م ْ م َ ن ْ خلق َََ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ليقولن َََُُّ خلقهن َََّ العزيز َُِْ العليم َُِْ الذي َِّ جعل َََ لكم َُُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ مهدا َ وجعل ََََ لكم َُْ فيها َِ سبلا ُ جعل لكم فيها سبل ا ل ع ب لكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به ب ل د ة ميتا كذلك تخرجون والذي ا خلق موسوعه ج ا ل لكم ن ا والأنعام ما ت ب ل ت س ت و و ا ع ل ى ه و ر ه ث م ت ك ر و ا نعمة ربكم إ ذ ا ا س ت و ي م ع ل ي ه و و و ت ق ل ا وتقولوا سبحان ذ ي سخر لنا ه م م اسماء يخلق الله ك ب ا الحسنى و خ ل ق ه م س ت و س و ش ه ا د ت ه م و ي س أ ل و و ن ق ا ل و ا ل و ش ا ا ل ر ح م ن م ا ع م ن ا ا ك ا ف فانتقلنا ر و ن م ن ه م ف ا ن ء الله ن عاقبة ا ي ا ل أ ب ي ه وقومه و س و ع ه ا ك ل م ة ب ا ق ي في ة ع ب ه ل ع ل ه م ي و ن ب ل م ت ع ه ا ل ا و ب ا ه م حتى ج الاسلاميه ء ن و اسماء معيشتهم في الله د ن ي ا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض ي ت خ ذ ب ع م الحسنى سفريا و م مما ة ربك خير مما و موسوعه ن ن ذ ك النابلسي ن ه للعلوم الاسلاميه نطيق له ش ن ف ه ه I'm so c i o l